أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وقدف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيدي وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا ولولا أن كتب الله عليهم الجماء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب ذلك بأنهم شاكوا الله ورسوله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 وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عَلَيْهِ من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افا أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتيكم الرسول خذوه وما نهيكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانه ويصرون الله ورسوله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 بهم خاصه ومن يقشح نفسه فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبكونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤون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 قُتِلْتُمْ لَنُصْرًاكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا ينصرون.